هناك دعائك لي ردهو قال رب هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فلا دهشوا الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصرا وسيد وحصرا ونبيا من الصالحين. قال رب أما يكون لي غلام وقد ذل غلي الكبر من رأت عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ اعْلِمِي آيةَ قَالَ آيَتُكَ تكلم أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَتَلاَتَتَيَّا مِنْ إلَّا رَمْزَ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِحْ بِالعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي وارتعي مع الله تعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريمك وما كنت لَلَيْهِمْ إذ يَصْطَصِمون إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ مِنْ هُزْمِهِ الْمَرْسِيحُ عِيسَارٌ مَرْيَمُ وَجِهَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُخَرَّبِينَ